رب يد رؤني أبوه كسيك بنافي خوي مهربان يا أيها المزمّل أي أو كسيك خودا فوشى و من الليل إلا قليلا شو هستش شو نوجبكا مقر كمل شين بيت نصفه أوين منه قليلا نيوي كملني أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا كم لي زياد بك ودوري قرآن بكراوا بل سرخوي خوي بريكو بيتي إن سنلقي عليك قولا ثقيلا بيجمانم ام مولا بود نيرين خوارو گفتار قران قرسوگران إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا براستي هستاني شو دواي خوب وخواة برستي قرستر وقرانتر لروي كردارا لهي روش بهستر بودل درستر لروي وتنوا إن لك في النهار سبحا طويلا براستي تول روش دالها توتسوكر دنيا چي زور دايت وذكر اسم ربك وتبت إليه تبت إلى همي شيادي بردكار الذبكة وخد يكلاكرو بيكلاكرو يشيتواو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا أو خوي الرجهلات رج آوايا هذ بريستراويش براستينية تنيا أو نبي جواب بك بابريكا رخود واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا دان بخود دابغله سر اوقساني كديلين ووازيان لبين اوليان قربواز لهنان شي جوان وضرني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا وازبنا لمنو اوخا والناز نعمهك ايني من بدر ودزانن وَكَمْ يَقْمُولَ تِيَنْبَدَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا بَيْقُمَنْ لَا إِمَهَا كَوْتُ وَزِنْزِيرِ قُرْسُ قِرَانٍ وَآگِرِ هَلْجِرْسَاو وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا وَخَوَرْدِنِي قَرُو جِيرٍ هَرْوَ هَاسِزَاي يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيناً. لراجع دا كزويو تيا كان دينا لرزه. وشيء وكان دبن بجرد الك. للي مي هالرجاو. إننا عليكم. رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً بيقوماً إيماً پیغمبرك من بو ناردن كشاهداً لسرتان هروقت پیغمبرك من نارد بو فرعون فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا إنزا فرعون سربيتی أو پیغمبري فكيف لَمَّا لَسْتُ بِتَورَسَ دِنِيشِ يجعل فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِذْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ذَا أَغَر بِبْرْوَايِب كَن صُنْ خُوتَان دْفَارِزَنْ لَرُوجِكْدَا كَبَتْرُ سُسَامِي خُي مِنْ دَالَان پِيرْدَكَات أسماء للدبابه وسختي أو رجوة بلين إخوة تدي إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا براستي أم آتاني بيشو بندو آمجكارين إن هر كسي كبير رجائك دقري بولاي بورودي غاري. رَبَّكَ أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار 115. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن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 بغمن پروردگار تو دزانې ای محمد الله علیه و سلم کته هل دستید بشون ویش نخته کم تل دو بش لسې بش شو نیوی یا سې چی ودستېګ لوانی کله غلطان وخوأن دا زي شو روج دیارې دکات خو ځانې کې دەی ئەوەندەی بۆتان ئاسانە لە قورآان دەوری بکەنەوە خوازانانی کە لە مەوللا نەخۆشتان زۆر دەبێ وەی تریواتان ئەبێ کە ڕێ دەکەون بە زەویدا بە شوێنڕۆزی خوادا دەگەڕێن وەی تریوااتتان دەبن کە دەجەنگن لە ڕێی خوادائینجا بخوێنەوە لە قورآان ئەوەندەی کە بۆتان ئاسانە و وێژ بکەن وەزکات بدەن وە قەرز بدەن بە خوا هر څاکېک پېش بخن بو خوتن لایخوا دستانه کوئ او وی لایخوا څاک ترو گورتره لروي پاداش توا و دا وی لای خوشبون بکن لخوا براستی خواله خوشبو یا